عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنقيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ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 تخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاأي الذين كنتم ويقول أين شركاأي فيهم.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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجور آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يسفيء ظلاله عن اليمن والشمال إلى سجدة سجدة لله وهم داخلون وللله يشهد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تُم إِذَا نَسَكُمُ الْضُرَ فَإِلَيْهِ تَجْأَوْنَ تُم إِذَا كَشَفَ الْضُرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 هي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لا آية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأعمال عبرة نصيكم مما في بطونهم بين فرس ودم اللبن، لبن خالص سائغ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 فيهم فيه سواء اخذ نعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحسدا ورزقكم من الطيبات افسب بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا, شيئا ولا فَلَا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 قَبَرَ اللَّهُ مَن جَلَّ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بِكَمْ لا يَخْبُرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَجْعَلُ مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْكُرُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى عَلِي الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذكرون.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 ولا تكونوا كالذين خضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين إن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 قل لزله روح القدس من ربك بالحق ليذبت الذين آمنوا وهذا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمجهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكلبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودما لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاذ فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكرب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب إنما الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وألى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا بعد مالك وأصلحوا إن ربك من بعثها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 وَإِنَّ عَاقِبَةً فَأَقْبٌ بِمِثْلِ مَا حُرْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَنَعَصْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ في ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ and all.